فإنهم غير ملومين فمن بتفاوراء ذلك فأولئك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.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 ثم خلقنا النطفة علاقة، فخلقنا العلاقة مضرة، فخلقنا المضرة عظاما، فكسون العظام لحماء، ثم أنشأه خلقا آخر، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إن كن بعد ذلك لميتون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 وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات نخيل وأعلاف لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج وشجرة تخرج في وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكنون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه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 إلا بشر مثلكم يريد يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه بهذا ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين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 فسلك في أمير كله زوجين اثنين وأهلك إلا إلا ما سبق عليهم القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استوى تأت وَمَنْ مَعكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ اللَّهُمَّ اعْبُدْنَاكَ فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقول رب أَزِلْنِ مُزَلَّمُ باركَ وَأَتَخَيَّرُ الْمُزَلِّينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّ وَإِن كُنَّ لَمُبَتَّلِينَ ثم سَأَنَّا مِنْهُ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخْرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِّي عَبُدُ اللَّهِ أَنِّي عَبُدُ مَا لَكُمْ مِنْ إلَاهِمْ غَيْرَهُ فَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا وَكَذَبُوا بِاللَّهِ إلَى أَخِرَتِ وأتصرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعتوا بشرًا مثلكم إنكم, إنكم إذا لخاسرون أَيَعْدُكُمْ أَنْكُمْ أَيَعْدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّوا كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظامًا أَنفُمْكُمْ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 أخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم وثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجرها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تتراه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 وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبَوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُونُوا مِنَ الْقَيِّمَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً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 والذين غم من خشية ربهم مشفقون والذين غم بآيات ربهم يؤمنون والذين غم بربهم لا يشركون والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أن غم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل القلوب في غمرة منها غدا ولا فم أعمالهم دون ذلك هم لا يعاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا غم يجرون لا تجار اليوم. لا تنصرون قد كانت آيات تطلع عليكم فكنتم فكنتم على أعقابكم تأكسون مستكبرين بسامراء تهجرون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلُ أَمْ جَاءَ أَهْمَمَ لَمْ يَعْتَئِبَ أَهْمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُكِرَّونَ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 أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك نتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنوا لفي الآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمنا كشفنا ما بهم من ضرر لنجو لنجو في طغيانهم يعمون ولقد ولقد أخذناهم بالعذاب فما سنكون لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديدا إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي دراكم في الأرض وإليه ترجعون وهو الذي دراكم في الأرض وإليه ترجعون وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي ذرأ لكم ما في الأرض وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا بثن ما قال الأولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 قل أَفَلَا تتقون قُلْ مَعَ بِيَدِهِ مَلِكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَا تُسْحَرُونَ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ما اتَّخَذَ النَّاسُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَمَا كَانَ مَعَهُ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إذن ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عاني من الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنَّنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَالسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ وذو بك رب اين يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت حتى اذا جاء احدهم الموت حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحد الموت قال قال رب ارجعون لعلني أعمل صالحا لعلني أعمل صالحة في تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يومبعثون فإذا نفخ في الصوم فلا سب بينهم يومئذ ولا ولا يتسانون فمن ثقنت موازينهم فَأَنَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأَنَائِكَهْ فَأَنَائِكَ النَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ النَّارُ تلفح وجوههم, النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم كُنْتُمْ فِيكُمْ تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبَّنَا وَنَبَتَ لَنَا شِقَّتُنَا وَكُنَّا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ إن عدنا فإن ظالمون قال أخسأ فيها قال فيها ولا تكلمون إن كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاظر لنا اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريه فاتخذتمهم سخريا حتى حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم, أنهم هم الفائزون قال كم نبثتم في الأرض عدد سنين قالوا نبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن بثهم إلا قليلاً قال إن بثهم إلا لو أنكم كنتم لو أنكم كنتم تعلمون أَفَحَسَبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْدَهُ وَأَنَّكُمْ وَأَنَّكُمْ إلينا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَانَى اللَّهُ فتعالى